أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بذكرها مكواني أنا في سبيل الله طارق وعلى طريق الله قال